كان المفروض أبدأ برسالة القدر لكن هنأخذ الشبهة, الشبهة الثانية وإن شاء الله مع رسالة القدر نكمل باقي الشبهات عندما يقول بالتوسل بالجاه والشبهة الثانية بس فقط نبين ما عندهم من الشبهة ونتكلم عنها بعد ذلك الشبهه الثانية هي أحاديث الضريح، وهذا عمده ما يتمسكون به هذا، وعمدت ما يتمسكون به على زيادة وهذه زيادة هي هي هي مستمسك القومية. حديث الضرير اخرج احمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف ان رجل ضرير اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني قال إن شئت دعوت لك وان شئت صبرت او أخرت ذلك فهو خير لك وفي روايه وان شئت صبرت فهو خير لك قال له فامر أن يتودأ فوحصي ودوءه فيصل لكعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني أسألك توجه عليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى فتقضى لي اللهم في شفاعه فيي وشفعني فيه قال فعل الرجل فبرئ هم يقولون جواز التوسل بجاه النبي السلام أو بغيره من الصالحين لان النبي علم الاعمى ان يقول اللهم شفعني فيه اي درس ما سمعت وهذا الحديث الحق هو حج عليهم وليس لهم هذا الحديث حج عليهم ليس لهم لكن هم عندهم زيادة التي يتمسكون بها هي التي فيها ما يريدون أولا الحديث إنما جاء الرجل للنبي لا ليتوسل بجاهه بل جاء نعم جاء يطلب دعاءه وقال تدعو لي قال دعو لي قال إن شئت صبرت وإن شئت فلك الجنة وإن شئت دعوت لك قال وإن شئت دعوت لك فقال اللهم أني أسألك على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم أني أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد رحمه يعني بدعاء نبيك ما قال أسألك بجاه نبيك ولا قال له قل أسألك بجاه نبيك ولا علمه ذلك بحرم قال أسألك وأتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك والدلاء ذلك أنه قال له فدعو وقال له أيضا الله ما في شفع فيه وشفعني فيه يعني تقبل دعائه فيه وهذا هو معنى التوسل عند العرب هذا هو معنى التوسل عند العرب فهم لا لا لا أهل العربية وافقوا ولا بما فيه قد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء عندما قال إن شئت دعوت لك إن شئت صبرت فلك الجنة وهذا خير لك قال بل, بل دعو فلما قال بل دعو هذه دلالة واضحة جدا على أن مضار الأمر والتوسل والاستشفاع كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مضاره ولذلك الـ الـ الـ الـ الاعمى قال له بل ادعو ادعو فعلمه ماذا يقول عند الدعاء فهو معنى انه قال له ادعو و الآخر الاخر شفيعني وشفيع فيا دلاله واضحه جدا على, على ان الاعمى اراد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما اراد التوسل بجاه النبي ولا مكانه النبي ولا ولا ولا ولا هناك ما, ما, ما حتى يشير الى ذلك وكما قلنا في الدعاء انه قال اللهم فشفعه في ويا هذا يستحيل حمله التوسل بذاته لانه فشفعوا في يعني قبل شفاعته في هو دعاء شفاعته لا تكون نوع الدعاء يعني شفاعته لغة الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احسن الله عليكم رفع الله عنا كل بلاء اللهم امين فهو الدعاء والتوسط عند الغير لدفع در او لجلب نفع وهنا كان دفع ضر وجلب نفر دفع العمى وجلب البصير وهذا الدعاء العلماء قد قالوا هذه من معجزات النبوه لأن النبي دعا له فرد الله عليه وصلا هذه الشبهه التي يتمسكون بها شبهة الاعمى وفيها الزيادة التي ذكرها الإمام من تامية وبينناها موضوع زيادة حماد بن سلمة حدثنا بجعفر الخطمي في, في سنوات المسارات شعبة كذلك المدن إلا أنه اختصر بعض الشيء وزاد في أخير بعد, قول بعد قوله وشفع نبي في رد بصري كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك هذه الزيادة التي تمسك بها القول وهي تفرد بها حماد بن وخالفه على ذلك شعبة وهو أجل من رواه هذا الحديث والقول بأن حماد أن حمادا ثقة وهم رجال الصحيح وزياد الثقة مقبولة نعم تكون مقبولة لم يخالف من هو أوثق منه وقد خالف شعبة وشعبة أطقب منه وأحفظ يعني حمد البخاري نفسه ما روى له إلا مقرونة أما شعبة فتعلمون أن شعبة قال في فعل ذلك أن شعبة هو أعلم أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا زياده وان كان لك حاجه فافعل مثل ذلك يعني عممها والتعميم عندهم يدل على التوسل بجاه لكن هناك زياده اقوى منها في التمسك هذه الزيادة قصة رجل عثمان بن عفان وتوصله به حتى قد له حاجته رجل التبراني من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المك من الروح ابن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدينة عن أبي أمام بن سهل بن حنيف عن عمي عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان ابن عفان وعد الله عنه في حاجة فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشك ذلك عليه فقال لا عثمان ائت الميضة فتوضأ ثم ائتي المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم من يسألك واتوجه لك بنبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد ان توجه بك لربك عز وجل فيغضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح ورح الي حتى اروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على التنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضوها لهم ثم قال لهم ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة فقال ما كانت لك من حاجة فأتينا ثم, ثم إن الرجل خرج من عندي فلقي عطمان بن حين فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر لي في حادته ولا التفت إليه حتى كلمت كلمته فيها فقال عثمان والله ما كلمته لكن شاهدت رسول الله رسول الله عليه وآتاه أعمى ضرير فشكى إلي ذهب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتصبر فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيت الميضة فتوضت مسركتين ثم أدعو بهذه الدعوات قال أثمان فوالله متفرقنا وطلبنا الحديث حتى دخل عين الرجل فكأنه لم يكن به ضر طت فقال الطبراني لم يروي عن روح ابن القاسم إلا شبيب بن سعيد أو سعيد المكي وهو ثق هنا الحديث صحيح ما في شيء الكلام كله في مساله ما تفرط به شبيب بن سعيد كما قال الطبراني في فشبيب متكلم فيه لكن هذه الحق بعيدة وفيها ما فيها من الضعف وقد روى هذه الطرق ايضا بهقي ومنهم من أعلى هذه الطرق واتفقوا على إعلارها وبعض المتأخرين قاموا يقويها حتى يقوي مسألة التعميم في السؤال والمستمسك بها مستمسك يخالف أصل الحديث الذي فيه أن النبي قال له ادعو قال له ادعو وأن النبي قال له إما إن شئت دعوته وإن شئت صبرت ولك الجنة قال بل ادعو قال له ادعو فتوسل بدعائه فوظاهر جدا أنه يتوسل بدعائه ولو استمر معه الأمر ماذا يفعل؟ كيف سيتوسل بدعاء النبي؟ لو جاءنا الدليل أن النبي في البرزخ يدعو فإن من أفضل الناس من يذهب إلى قبره ويسأله أن يدعو له فايدن هذه الشبهه الثانيه وعندهم شبهه أو ورابعه هذه تكون مع رساله القدر أو في اي اسئله تفضل.